وفعلت فعلتك التي فعلت كلتي فعلت وأنتم من الكافرين قال فعلتها إذو وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمَ فَوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمَ وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ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 قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون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 قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون فألقي السحرة ساجدين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 ولا أصلب أنكم أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون إنا نطمع إن نطمع أي يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين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 وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظْلُلُ لَهَا عَكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَأْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا أَبَا أَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ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 والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع وَالَّذِي يغفر لي مِنَ يوم الدين الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ وَالَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ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 مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نُّظُنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون